أعوذ بالإسلام عليمنا الشيخ النظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وأشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد اللهم السهل إلى ما جعلته سهلا وانت تجعل حظنا إذا شيئت سهلا يسر لنا أمرنا والمسلمين أجمعين إن شاء الله نتابع الموضوع اللي احنا كنا بدأنا ولعل ربنا يسر ونبتدي في بصورة عملية في المشروع اللي احنا اتفقنا عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله ثم أما بعد كنت في المرة الماضية قلت إن إحنا عايزين كل واحدة تحط النفسها خطة بحيث أنها تبقى يعني زي خارطة مستقبلية لحياتها بحيث ان هي تقدر تبقى عارفة هي موقعها الاعرابي من خارطها المستقبلية تقدمت الدي ايه تأخرت الدي ايه تتابع, تتابع نفسها في هذا الامر وكنت يعني شنعت على كثير من الناس الذين يتدينون فلا يحصلون من الدين الا بعض الامور الظاهرية والقشرية ثم يقتفون بهذا الحص الحد ولا يحصلون لقصة من العلمي ولا قصة من العمل وكثير من الأحيان يبقى منشأ هذا هو عدم وجود بل وراء فكرية لذهنها تجاه هذه القضية وقلنا أنه الخارطة اللي المسلمة تحيا عليها تحيا عليها في كل مراحل حياتها بس كل حكاية أنه يحصل إنواء من أنواع التبديل والتوفيق في النسبة اللي بتعطى للمشروع ده اللي هو المشروع الالتزام والتداين اللي هي بتخطط ليه في حياتها وبقية مهامات حياتها مثلا في مرحلة من رحلة تبقى طالبة في الجامعة أو طالبة في المدرسة أو أم وعندها أبناء أو زوجة أو مشابه فلزمها تقسم الوقت لأن ما أقدر أقول إنها تترهبا لأجل هذا المشروع لا إنما هتقسم وقتها فتعطي جزء لحق خلق الله عليها وما استبقاء قاص كبير من من من وقتها لحق الله عليها بل بين كثير جنب كلمة كبيرة كده يعني بأكبر ما تستطيع علشان أبقى أمينة برضو في التصوير فقلنا الإعداد يجتمل أو الخطة تجتمل نوعين من الإعداد لي أنا كمسلمة الإعداد الأولاني هو الإعداد العلمي الثاني الإعداد العملي أرو الخطة العلمية والخطة العملية وبلعنا في الخطة العلمية قلنا إحنا هندي فرشة عن العلوم اللي المفروض أنا أحاول أخذ منها أبجديات أولية بس مع ذكر المستويات الأعلى والأعلى من برد تشجيع الأخوات على إنتاج أخوات يعني يصلح أن يطلق عليهم اسم طالبة علم تبقى اسمها طالبة علم والحقيقة مسألة طالبة العلم مش كتير قوي في مجتمع النساء يعني انا ليا درس لسه بدأ حديثا لسه اول مره نبتدي فيه مخصص فقط لطالبات العلم الحقيقة الكمية طالبات العلم اللي انت تقدر تعول على وجودهم قليلة جدا يعني في مجتمع النساء مش مهم ان يكون طالبات علم انما على الاقل يبقى بعبود لها بعلم يعني العلم الاولي واللي هو ينبغي ان يحاصله وينبغي ان انا اتعلمه كبداية اساسية يعني فده اللي احنا بنتكلم عنه هنا مش المستوى المتخصص الاعلى وان كنت انا بسكر في سنايا الموضوع شيء من الكلام عن بعض الكتب اللي فيها تخصص اعلى او العلوم اللي فيها تخصص لا يريد التحفيز وتشجيع الناس على هذا الامر لكن الاصل انه احنا بنكلم المستوى الاولى فقالنا العلوم الشرعية لما هيجي قسمها العلماء قسمها لمجموعات من العلوم العلوم الاولانية هي القرآن وعلومه وأن القرآن وعلومه ينبغي علي ان أنا اتعلم الفاتحة وبعض الصور التي اصلي بها واتقن بها صلاتي واتعلمهم تعلما صحيحا بحيث ان اصلي صلاة صحيحا وبعدين يكون لي اوراد من تلاوة القرآن وحبذة لو اضغت الى هذا ضيف إليه فهم هذا القرآن القرآن ما نزل ليكون ترانيم أو يكون تعويذ بتقال بطريقة جل جل مش فهم منها حاجة بقولها وخلاص لا إنما نزل لنفهمه ولنعمل بمقتضى ما فهمناه فلزم أفهم التفسير ولذلك قلنا مضيف إليه علم التفسير اللي هو العلم الثاني يعني الثالث الأولاني كان الحفظ والترسيل الثاني كان جودة التلاوة الثالث كان تفسير القرآن وقلنا نبدأ بالتفاسير البسيطة الميسرة في الأول كتاب المستر ايثار التفاتير مختصر الطبري اي مختصر لابن كثير في في مختصرات من من مجلد واحد يعني بسيطه جدا بعد كده ممكن نكبر شوية نقدر نجيب كتب اكبر شوية ممكن نجيب السعدي ممكن نجيب أي جلالين مع شرح لهم من أي حد من العلماء المحققين ممكن أجيب من الكثير بس نسخة كبيرة مش مختصروا بقى نسخة كبيرة وتكون محققة برضو ممكن تفسير الشيخ مصطفى مش مصطفى العدوي اللي هو بتاع سينوجيم ممكن يعني في بدائل الكثيرة بفضل الله عز وجل وصولا بقى إلى التفسير الكثيرة اللي يرجع إليها الإنسان في مجال التدبر والإحاطة التبري والقرطبي والبغوي وغيرها من التفسير الكبير بعد كده قلنا العلوم القرآن إنه هي هي أنا قلت إنه علوم القرآن هي أقرب لأن تكون من العلوم التخصصية أكثر بس على أساس الناس اللي اللي بفضل الله زوجها عندها رغبة في التدرج تبقى عارفة إنه في علم هي يضاف إلى علوم إلى قصيدة القرآن وتعلم علومه علوم اسم علوم القرآن هتتعلمو ويسحى ان هي تبحث عن أي متن مصطفى في هذه المسألة ويتتعلمو على يد من يعلمونه ولو هي رغبة في الزيادة من العلم ده كان القسم الأولان اللي إحنا كلينا عنه المرة الماضية قسم الثاني اللي كلينا عنه المرة الماضية برضو كان علوم السنة قلنا علوم السنة على على المستوى الأول الأول هنعرف نوعية العلوم يعني اول حاجة هنقول علم الحديث اللي هو اللي العلماء بيسموه علم علم الحديث رواية علم الحديث رواية اللي هو تتعلب بالقراءة موتوني الاحاديث يقل لها الشروح الحديثية علشان تقدر تفهم معنى الحديث موتوني الحديث علشان يعني اشرف باني اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وانن الحديث ده هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اشرف اني اسمعه فانا يبقى لي قراءة لأي متن مبسط وحبذا لو اضبت الى هذا المثل المبسط شرح مبسط كذلك يعني قلت في المسونة المبسطة الحلوة جدا اللي يعني يكاد يكون أطبقة الأمة على استحسانها الأربعين النوية كبداية يعتبر بداية جيدة جدا مع أي شرح من شروحه سواء شرح الشيخ ابن عثمين المختصر اللطيف الجميل أو شرح أي حد من العلماء الكبار اللي شرحوه وأطالوا فيه عملوا نوع من أنواع التوسعة في الطرح او غير من الكتب يعني انا قلت ممكن في مستوى متقدم شيء ممكن برضه رياض الصالحين اكبر من 40 النوويه بس محتاج شغل حديثي يعني يبقى من محقق يعني من مصدر محقق عشان اعرف الحديث الضعيف من من الصحيح لانه بعض الكتب بيبقى فيها تساول شوية في في التحقيق على اعتبار انه بيتكلم طالب علم فطالب العلم هيحقق يعني بعد كده يسعني ان انا ارجع بقى للمتون الكبيره ومعها الشروح الكبيره زي ما قلت يعني ممكن مثلا اجيب في في الكتب البخاري مسلم الترمذي ابن ماجه يعني الشغل بتاعتها في في مراحل متقدمه شويتين ثلاثه يعني بس في في في المراحل الاقل من كده في كتب يعني فيها نوع من انواع الجمع اللطيف اليسير يعني مثلا في كتاب اسمه صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم برضه جمع الوصية النروية وعليها شرح من الشروح يعني اشهد انه هذا النوع من الكتب بفضل الله موجود متوفر وبكثره يعني نوع التالت من العلم يبقى علم الحديث انا ذكرت فيه نظر الى المتون ثم النظر الى الشروح المتون التالت بقى اللي هو اكثر تخصصية برضه يكون علوم القران كده في علوم القرآن وهو به. اللي هو الأكثر تخصيله علم مصطلح الحديث او علم الحديث دراية. إن هو الإنسان يبقى عنده دراية ب. المصطلح الحديث مصطلح الحديث إني ممكن تجيب أي متن من المتون البسيطة الصغيرة اللي بتدي فكرة بسيطة عن مصطلح الحديث وتتعلمه على يد شارحي أو, أو, أو يعني من يعلمونه في دورات خاصة وما شابه بحيث إني فضل الله عز وجل يعني تبقى عندها إيمام ودعاء مع المستوى المتقدم ممكن تأخذ كتب أكتر شوية كتب أكتر شوية بدأنا في البلكونية حاجة صغيرة مثلا هذا نظامية اكبر شوية طيب مصطلح الحديث ممكن بعد كده تبتدي تقرأ في كتب المتقدمين اللي يرتبق اكثر يعني ده كان علم الحديث اللي احنا اتكلمنا عنه بارتوه. خلاص بعدين قلنا في علوم وهي مدموعة تلتة من العلوم دي هي علوم خطيرة جدا لان هي فيها خلاصة جمع العلماء يعني العلماء نظروا الى الكتاب ونظروا الى السنة وجمع العلوم المنباثقة من الكتاب والسنة وصنفوا فيها جمع خاص ويعني خرج منها علوم خاصه المجموعه الثالثه دي من العلوم فيها علمين من اخطر العلوم العلم الاولاني هو علم العقيده اللي هو عشان يحرر العقيدة ويعلم المسلم معتقده والثقة الأكبر ليعلم به كيف يرق الله عزوجل وهو وهو فاهم معتقده وعاقد إيمانه من غير التباس ولا اختلاط يبقى عارف ومؤمن بإيه ومعتقد إيه ده العلم الأولاني وقلنا هو جايبه منين هو جايبه من الكتاب والسنة بس جمع الكتاب مع السنة وعفرهم مع بعض طلع بما يختص علوم العقيدة من القرآن وما يختص بعلوم العقيدة من السنة يبقى ده جمع إيه؟ انتقائي بناء على نوعية الموضوع وهذا النوع من العلوم علوم ضرورية جدا يعني بيجي على المسلمين أنها تتعلم وتحرص عليها وقلت برضو في تدرج من من أول النوايا الصغرون الحاد جبال من العلم جبال من العلم فعلا يعني فقلنا احنا نبتدي بمختصرات صغيرة جدا زي مثلا الأصول الثلاثة تفسير العقيدة بتاع الشيخ ابن جبرين او بتاع الشيخ العدوي اي كتاب في العقيدة الشيخ محمد حسن له حقيقة التوحيد احمد فريد له مش عارف يعني كتير مشايخ ليهم وانا انتقيت كتاب واحد اللي انا قلت عليه المرة اللي هو بتاع العقيدة الميسرة من الكتاب العديد والسنة المطهرة لدكتور احمد بن عبد الرحمن القاضي كتاب تصدره مجلة البيان كان حلو جدا وبسيط جدا وقلنا ده ان شاء الله هنلتقيه كببداية بس ده مش النهاية ده البداية بعد كده ممكن تاخدي اختصارات الكتب الاكبر اختصارات كتب العقيدة الكبيرة مثلا اي مختصر لمعارج القبول ممكن تاخدي بعد كده مجموعة الاشكر معاه ممكن تاخدي المعارج نفسها ممكن تاخدي مثلا وال يعني كتب اكبر بقى في العقيدة لحد ما توصلي للكتب الامهات اللي كانوا العلماء السلف اللي بيصنفوها مثلا اعتقد اهل السنة للكائي الشريعة للاجري السنة لابن ابي عاصم كتب كبيرة يعني متقدمة بس طبعا اللي هيوصل للمراحل المتقدمة دي هو اللي عدى الاول على المراحل الابتدائية لان منفعش الانسان يخش على ثانوان غير ما يعدي على كيجي او يعدي على تمهيدي معلش بلش انجليز من غير ما يعدي على تمهيدي لازم يتدرج بمثل هذا التدرج الطبيعي التدرج الطبيعي بيعمل الإنسان فاقل وفاهم وإلمام و... ويبقى مؤهل يعني مدرك واعي يعني دي العلم الاولاني اللي احنا هنبتدي بيه هو علم العقيده لانه اخطر علم واهم علم لان هو ده تقريبا أسئلة في القبر اللي هتسال عليها هي من ربك مدينك من نبيك كلها عقيده فاحنا نحررها الاول وربنا اعطانا وقت وعمر بعد ذلك نبقى نضيف اليه بقيه العلوم الاخرى أي نوع من العلوم الفرعيه المستنبطه والمستنبطه من الكتاب والسنه كان علم الفقه وقلنا في الفقه برضه يصح ان احنا اول ما نبتدي نبتدي باي كتاب صغير من في الفقه زي مثلا يعني انا واحده من نفسي بدات أخواتي في أكثر من مكان بالفقه الميسر كبداية مبسطة ويسيرة في الفقه جميل جدا برضو يعني يقاربه في في في المستوى بداية المتفقه أو الملخص الفقهي أو الوجيز كتاب الوجيز بالفقه كل دي تعتبر كتب مرحلة أولى كويسة جداً بالنسبالنا يعني إحنا أول ما نبتدي نبتدي في المراحل الصغيرة دي ودائم لما ربنا يمن علينا ونتقدم شوي في المستوى ممكن بقى نبتدي نجيب كتب أكبر من كذا ممكن نجيب يعني مثلا ممكن نجيب كتاب اللي وسع تمام المنا يعني انا بشرحه في المسجد بقالي مثلا اكتر من عشر سنين لانه خمس اجزاء وهو درس واحد في الاسبوع فبيطول مننا اللي هو تمام المنا في فقه الكتابي وصحيح السنه للشيخ عادل العزازي ممكن فقه النساء للشيخ مصطفى العدوي اي اللي هي اللي اللي المدرسه الحديثيه في التعلم الذقي شرح منار السبيل غيره يعني تصل عن ان الانسان يكبر اكتر كمان ويمسك بقى الشرح الممتع و ويبتدي عود للمسائل عشان المسائل في مثلا المجموع المغني وما شابه يعني يبقى نوع من أنواع النضج كل ده لما الإنسان يكبر كل ما يكبر كل ما يحصل له نضج أكتر في التصور لكن إحنا بنبتدي زي ما قلت إحنا لازم نبتدي بالصغير الأول لو الإنسان دخل على العلم الكبير هو اللي هيتسمم مش هيفهم مش هيستوعب وهتختلط عليه الأمور من غير ما يتواصل فيبقى الإنسان بادئ بالصغير الأول يعني أنا لو هختار هختار حاجة من الصغيرين اللي قلناها في الأول دي كبداية بس طبعا مش هنقدر نبتدي في الاثنين مع بعض احنا نبتدي الاول في العقيده وربنا ييسر نخلصها يبقى اللي احنا نتفق عليه يمكن يكون ربنا ييسر لكم وخلصتم في فقره كمان يبقى دي نوع الثالث من العلوم المجموعه ديت من اخطر المجموعات لأن دي يعني بتوفر على الانسان عمره بتوفر على الانسان جهده العلماء بيحكوا بالمجموعة ديت اللي هي المباحث المنفصله يعني مثلا كتب الملل والنحل كتب ال كتب البدع آه آه كتب احكام اهل الكتاب دي كلها ملحقه بال بالمجموعة العقدية المباشقه من, ال من الكتاب والسنة يعني بس يعني احنا بنقول العناصر الاولانيه الاول كاساس وبعد كده ربنا يسر الانسان يتمم ال ال العلم ويكمله النوع الثالث من من المواد العلمية ممكن يتعلمها اللي العلماء بيسموها العلوم الخادمة العلوم الخادمة دي اللي هي في العادة لا يتعلمها إلا طالب العلم حق الله رع يعني يعني ممكن الإنسان العادي ما يحتاجهاش هي دي بتخدم طالب العلم في تحرير الـ الـ الـ الأحكام وتحرير فهم المقصوص واستنباطها فممكن إنسان المتدين ما يحتاجهاش بس اللي هيبقى طالب علم يبقى له علاقة معها ولذلك الدروس بتاعة طالب العلم بتبقى بالذات في في الأبواب ديت على وجه الخصوص رافضاً إلى التعمق في الأبواب الأخرى اللي احنا ذكرناها يعني مثلا علوم اللغة العربية دي مش هتقدر تتعمق في العلم وتكبر فيه إلا لما تتعلم ناح تتعلم بلاغة تتعلم صرف تتعلم أدب تتعلم شعر العرب ده هي فيك الملكة اللي انت بناءً عليها تستطيع إنك تستوعب معنى اللوحة الشرعية اللي هي خارجة باللسان العربي المبين فتفهمه على مكتوبة لغة العرب مش على مكتوبة لغة حضرتك أو على مقتضى عميتك أو ما شابه لأنما لا على مقتضى لغة العرب التي أراد الله عز وجل أن يكون كتابه بها أيضاً من العلوم خدمة علم أصول فقه كعلم من العلوم الخدمة إزاي أصل الإنسان لكي يفهم كيف يستنبت الأحكام أصول فقه بيخدم الفقيه يعني ببب الملكة ال لعقلية الفقيه وطبعا كثير من ال طلبة العلم بي ب اللي هو طالبة العلم مش المبتدئين بياتعلموا في انفضل اللي شرحت في كتاب ودلوقتي بشرح في كتاب تاني في الدرس اللي هو الخاصة الخاص هذا على أساس يبقى طالبات العلم ملمات بهذا الأمر مثلا علم أصول التفسير عشان يعرف ضوابط التفسير وأصوله ووكل كتب دي كل العلوم دي فيها كتب بس يعني أنا مش مش عايزة أثقل عليكم على أساس لما نتقدم يبقى نبتدي ندور عليهم إن شاء الله بس دي طموح يعني ليه ما يبقىش الإنسان عنده طموح إنه يكبر في العلم الشرعي لعله وعسى يعني إحنا دلوقتي أنا لو بصيت على الرقم إحنا 45 وأربعين أخت لو أنا بقرأ كده صح 45 وأربعين أخت لو طلعنا منهم بتلاتة عندها رغبة في طلب العلم دي حاجة كويسة جدا يعني, يعني أشوفه ده يبقى متصور ولو الثلاثة دول طلعت منهم واحدة فعلا وطالبت علم متقدمة فعلا ده حاجة عظيمة جدا جدا لكن ده لا يغني ان الخمسة ربعين لازم يبقى عندهم الفرشة الاصلية للعلم الفرشة الأصلية اللي, اللي بها ينضبط بها انها مؤمنة مسلمة تعلم دينها وتتعبد بدينها على مقتضى العلم وليس على مقتضى تقليد الاعمى او مشابه. أيضا من العلوم اللي هو العلم الخامس من العلوم الأساسية اللي هو علوم مخصص الشريعة وهي علوم يعني فيها نوع من أنواع يعني التقدم شوي لكن هي أخف من العلوم الخدمه يعني هي أقرب للإنسان ال اللي, اللي هو في في في في الطريق يعني ممكن يلج إليها وب في اليوم العلمي بنشرح كتاب من من كتب المقاصد بحيث نشنا نهيئ طلبة العلم لفهم هذا النوع من العلم باقي يبقى النوعين وسطانيين من العلم اللي هو العلوم الخدمه وعلوم المقاصد ممكن تبقى اكثر شوية تعلقا بطلبة العلم عنها بالعوام انما الأخر... النوع الاخر بقى من, من, من المواد العلمية اللي هي العلوم المتعلقة باشياء اخرى مثلا العلوم المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر مش حكرة على طلبة العلم انما يحتاجه كل انسان حتى في, في بـ بـ ببساطة اللي في مستوى تقه الميسر وفي مستوى التفسير الميسر وفي مستوى حفظ 3-4 جزاء برضه محتاج يبقى عارف فرشة بسيطة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من اي كتاب ميسر من كتاب ملثر انا مش هقول أن احنا في دراسه السيرة لا انما بس من اي كتاب ميسر يبقى إيمان ايمان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينفعش تبقى ثقافه الناس عفوا عفوا في كلمه هتشيء علي الناس بميل الصراحة جدا في كل حياتي يعني ان الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو من خلال فيلم بيعرض في موسم السيرة او في موسم المولد او في موسم الهجرة وتجد ان تلك اصل اه زي ما حصل في, في, في الحمامة والغرق زي اللي في الفيلم فيلم يعني حركة عارفة قصة من الفيلم يعني بتتعلمي سيرة الحبيب من فيلم يا للهول هذه هذه مصيبة يعني يعني يكون مصدر ترقية لي ترقية أنا وتعلمي أنا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عبر الساقطين والساقطات وال والفسقين والفسقات اللي يعملوا الصحابي بسكسوكا والصحابية بالضفرة مدللة وأنا واحدة والله هذا حصل أنا واحدة استدلت عليها مرة بالفيلم وقولها حاجة لاتجوز لي ليه ما الصحابة بيعملوا قلت لها الصحابة يعني الصحابة إزاي أنا تنحت يعني جابتها منين دي الصحابة دي شافتهم يعني ولا إيرت عليهم قلت لها فين ده إيشي في الفيلم في الفيلم طبعا انا كنت هيجي سكت سكتة الصراحة يعني بس فكرت هتقولي ايه الله المستعان فكرت عشان احتويها عشان نوصل لها المعلومة انه والله الافلام ما تاخدش منها الدين يا فندم والله الدين ده اخذ من قال الله قال رسول الله فالشهد من اهم العلوم اللي استفيد منها كمسلمة أنا, انا وانتي درست سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وانا صبعت شوية في الدروس بميل التدبر والاطالة فانا ليا مثلا 3 سنين بقى ادرس المختوم وازالك انا معاك عشان اختصر حاجة بموتون صغيرة خالص عشان لما طاول ما تبقاش المسألة فيها التطويل شديد بس انت ممكن ترجع لها الرحيقة المختوم جميل جدا هذا الحبيب جميل جدا مدرست سيرة ممتاز جدا في بقى أكبر شوية مثلا ممكن سيرة ابن عشام وسيرة النووي لصفلة ممتاز المعاد ممتاز بس حاجات أكبر يعني ربنا ربنا يعلمنا بس على الأقل نبتدي نبتدي في مختصر حلو قوي ل ل- للشيخ عبد الرحمن بركفوري بتاع بتاع الرحيق المخطوط عامل مختصر للرحيق المخطوط رائع جدا وجميل جدا في وقفات تربويه في السيره النبويه بتاع الشيخ محمد فريد جميل جدا ممتاز جدا المهم ان انت تبتدي يعني انت تعملي نفس الجدول اه زي ما قلتلك لك كده هنحط فيه العناصر الاوليه يعني انا بعد ما فرشت لك الفرشه دي هقولك لك اسامي العناصر اللي هتحطيها في الجدول بتاع المبتدئات بتاع المبتدئات وانا بقولها اهوت كلها عشان المبتدئات والمتقدمات كل واحده تقيم نفسها وتحدد مستواها تقوم تنطلق لما بعده انما المبتدئات هي اللي هبتدي معا مرضى من العلوم الاخرى اللي يسعني ان انا اتعلمها التراجم والسير انا محتاجه مش بس والتراجم والسير ده علم من اجمل العلوم التي يستمتع بها الشباب بالذات يعني والله الشباب والكبار انه انت لانه التراجم والسير بيديك صورة العلم في صورة ملموسة محسوسة الكائن حي عايش بيمشي على الارض اسمه صحابي او اسمه صحبيه او تابعي او تابع او تابعي فا أنت لما تقرأ سيرة الشافعي سيرة الإمام أحمد تقرأ سيرة صحابية من الصحابة صحابي من الصحابة يعني بيربط الإنسان بواقعية بواقعية حياة المسلم بإمكانية أن يكون المسلم كائن يعيش معدين له فعلا وأنه ده مسألة أن الإنسان يبقى متدين دي مش خيال ولا ولا زي ما الناس بتقول في هذا الزمن مش معقول ده مستحيل ده لا لا لا وكانوا يتجوزوا وكانوا وكان يتجروا وكانوا يجعيشوا وكانوا وكان يتحكوا وفي نفس الوقت فرسانهم بالنهار رهبانهم بالليل علماء جهابزة فالتراجم <تصفيق> ده حاجات جميلة جدا يعني مثلا مجموعة الشيخ محمود المصري صحابيات حول الرسول وصحابه حول الرسول او تقريبا بهذا الاسم يعني او صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جميلة جدا للمتدئين حلوة جدا ممتازة في بقى مجموعات اللي هو بتاع عبد الرحمن وقفة الباشا برضو صحابيات وصحابه حول رسول الله عليه وسلم موجودة فيه كتب بقى يعني هي المشكلة في التراجم انه ايه التحقيق ببقى مش دقيق اوي فانتي بقى يعني انسان دي بقى شيء من الكياسة الامور اللي مستقيمة بيقبلها واللي فيها يعني حاجة كده يعني فيها اشكالية ممكن اعرضها حد من اهل العلم يرديل عليها او يعني امر عليها مرة الكرام ولا اعويل عليها يعني مثل في صفة الصفة ممكن تجد بعض الغرائب طبعا لو انت عايز الكتب من الكبار بقى هتاع حياة الصحابة سير اعلام النبلاء حاجة مراحل متقدمة بقى تراجم الرجالات في كتب التراجم والسير رجالات البخاري و مسلم مسلم و رجالات يعني ده موجود كعلم بس احنا عايزين البداية بس حتى الاولاني انا لما اقول لي الحد مثلا اقول لي اسم خمس او ستة او سبع صحابة انت تأثرت بهم او حبيتهم ما يعودش بقى يقول زي ما عملوهم مرة ستبيان في قناة من القنوات سألوا الشباب قول اسماء العشر مبشرين بالجنة بين ولا عشر صحابة تعرفهم فا بكر عمر عثمان علي وبعدين اللي كل واحدة يخبط بقى. لدرجة ان بعض الناس قالت مثلا ايه ابن تيمية الشافعي احمد بن حنبل قماس يقولوا ابن عسيمين كمان ما هو اي حاجة ابن بقى يبقى حاجة قديمة يعني فالله يعني نحتاج أن نجبر هذا الجهل فضلا عن أنه علم رقيق وبسيط وسهل ولطيف فمكتبتي وكراكتي وده بيبقى الجزء بتاع الفرفاشة اللي في النص يعني عارفة يعني انت لما يهبط كده من المذاكرة ويهبط من النظر للأدلة يقوم يجيب ايه ترجمة كده يقرأها على سبيل الترفيه وعلى سبيل التسلي وعلى, وعلى سبيل التأسي برد الاثنين بس تبقى في العادة لطيفة لذيذة جميل أيضاً من المجموعات اللي هي في المجموعة المتنوعة الأخيرة دي اللي هي العلوم الأخرى المتنوعة ذكرنا فيها السيرة ذكرنا فيها الترجم والسيرة برضو التربية الإيمانية كتب التربية الإيمانية كتب التربية الإيمانية يحتاجها المسلم لأنه الاستغراق في العلم دون النظر إلى المعاني الإيمانية بيعمل نوع من أنواع الغلظة وتجد الإنسان عفواً تجد الإنسان لا دعئلياً لكن ناشف إيمانياً حافظ الأدب غياب مش بيدمع ما فيش انكسار قلب ما فيش ما فيش معاني ايمانيه فيحتاج الانسان انه يتعامل مع المعاني الايمانيه طبعا الكتب الكبار لا عليه يعني كتب ابن القيم كتب ابن الجوزي في كتب في في في أجزاء فيها اشياء جدا ما لا يعلى عليها لا بها لا يبدا بها يعني ما ينفعش انا لا مرة كتاب القيم لي ممكن تخذ الكتاب ده مني هريه، قلت لك ذكر الله خيرا ليه خليوا لي كل كده قلت بصراحة أنا كنت جايبان نافتي قرأته فهمتش منه ولا كلمة قلت دير حضرتك يمكن كنت تفهمي حال فكان موقف لطيف قلت لها طب انت ليت بتاي دي؟ يعني من اللي دلك عليه؟ لا ينزعش الانتان أول ما يبتدي دي؟ يتجي يقرأ في في الرقائق لابن القيم هذا تريد تترانسلوكت انتو عربي ما, ما بيش فاهم اصلا كلامه هو اصلا معاني كبيرة على مطخن العربية فما بالك بمن لا يجيد العربية يعني هو لا عارف يفهم اللغة ولا عارف يفهم المعاني فتلاقي الدنيا تلك الكعس ونفوك فمنتش يبتدي بكدة انما اوك يبتدي بكتب اصغر شوية والحقيقة عشان يعني باب ال من باب الـ الـ الـ الـ الواقعية من أجود الذين يعني يقرأ لهم في هذا المجال الشيخ محمد يعقوب له كتب جميلة جدا أصول الوصول مش عارف فبهداء مقتدر تقريبا إلى الهدأتنا يعني فيه قلب جديد أو أنتو كتبتوا قلب جديد في كتب جديدة كيف أتوب في كتب كتيرة جميلة حلوة بغنمت كذا برضو ممكن يلحق بها في في الإيمانيات ديت اللي هي الكتب اللي فيها شيء من الأدبيات الرقيقة وخصوصا الأخوات اللي هم فيها حس أدبي بقى يعني مثلا خالد أبو شادي لشوية كتب العريفي لشوية كتب القارني الشيخ عابد القارني لشوية كتب كده يعني في شوية كتب كده حس إنها إيه جميلة كده in between بلش إنجليزي ما ليش غصب عنك يعني في النص وما بين دي ودي اقرأ كده حاجة جميلة لطيفة حس فيها أخلاقيات حس فيها رقاة حس فيها معاني إيمانية فدي أنا حطتها في في المجموعة دي برضو من الكتب اللي يحتاج إليها في المجموعة دي اللي هي المجموعة المجمعة دي اللي هي مثلا الكتب تربية تربية الأولاد تور ت تربية الأولاد وخصوصاً الأمهات أو اللي دخلت على دور الامومه يعني مثلا في فن التربية بتاع عبد الكريم بكار وفي تربيه الاولاد والاسلام بتاع الله مصحى علوان في التربية بالحب الواحد اسمه حاجه دياب مصطفى دياب تقريبا في كيف ربى النبي ابنائه للشيخ مصطفى العدوي في شوية كتب كده في في التربيه جميله جدا بس بس حق الله كل كتاب فيه اشكاليه يعني في كتاب مثلا عنده اشكليات من حيث الاحديث في اشكاليات بعض النقاط تختلفة معها فيها بس يعني اهو بتسددي وتقاربي يعني بتسددي وتقاربي من اهم العلوم بقى اللي اختم ديها اللي هي مسألة علوم الواقع لانه اللي طالب العلم مش مفترض ابدا ان هو درويش منعزل عن الواقع ومالوش علاقة بالدنيا واللي عايشينها وقعد بوه صومعه وقفل على نفس الباب و... لا, لا لا خالص انما هو انسان يعيش في الواقع فيحتاج انه يسهم مشكلات الواقع يعني, يعني ممكن يحتسب قراءته للاخبار ومتبعته ليها ممكن نوعية الايدولوجيات المنتشرة في يعني انا مثلا أنا اذكر انه لما بدأوا يتكلموا على الجديديين في بدأنا نتكلم عن الـ الـ طائف الجديديه لما حصلت الاشكاليه في سوريا قلنا ان الناس نفهمهم يعني ايه انه لما بدا يظهر كلام عن الشيعة بدأنا نفهم الناس يعني ايه شيعة لانه هذا واقعنا بدأ نتعلمه يعني بدأ ان نفهمه اشكاليات الالحاد لما بيتقال دلوقتي ان في الحاد ومش عارف افهم كيف من اين تاتي هذه الافكار وكيف اه اه تدفع وكيف يتعامل معها الدعوه الدعوه الفرديه وثقه وثقه التعامل معها دي كلها دخلة في, في, في معايشة الواقع والتعامل مع الماقع بحكمة وبضبط شرعي انه يبقى في تحرير شرعي وما يستجد بقى لانه مثلا في الاسبيشياليتز او التخصصات يعني مثلا انت في الطب محتاج المامة آم فقهية بما يتعلق بمسائل الطب ونوازل الطب المدرسة محتاجة في فقهية بكيفية التعامل مع الطالبات وما يبدأ به وما لا يبدأ به وتواصل معهم لحد ايه و. ففتح مجالات النقاش لحد ايه يعني لسه هذه الاشياء يحتاج الى انسان العالم المخترع ايه العلوم اللي يسعى يتقدم فيها وايه اللي ينضبط فيها بالشرع العلوم الوراثة اوروم الاجنه علوم مشا... ده كله من صخ الواقع مش بمعزل عن الشرع لا هذا جزء من من الشرع انت محتاج تتعلمه الى جوار العلم الاساسي اللي هم بيعلمونك لو علم يعني انت بتضبط نفسك بتعلم الاحكام الشرعية الدينية المتعلقة بواقعك ف... دي كلها بتنشئ في الاخر منظومة بتطلع انسان متدين على علم وعلى بصيرة واقعي جدا متقدم جدا في فهم واقعي وفهم حياته حياتي ومعايش لها بصورة واقعية لكنه عن علم وعن بصيرة ليس هناك جهل ليس هناك تقليد اعمى ليس هناك هم بيقولوا كده وخلاص لانما لا في فهم ودراي ده الجزء العلمي دي الفرشة العلمية اللي المفروض انا احصلها هقول مختصرها من جهة اللي المفروض الاخت طالبة العلم المبتدئة مبتدئة يعني أنا بقول طالبة العلم في التشريف إنما أنا في المسجد بقول محو الأمية لا مؤخزة يعني بقول محو الأمية العلمية لكن أنا هقول هنا طالبة العلم عشان يبقى نشجع الناس لكن مرحلة ال المبتدئة هحتاج معايا رقم واحد عشان أحطهم في ذهني كا items كعناصر ما عفوا كعناصر حط هحتاج معايا مصحف أحط منه على أقل من جزء لخمس تجزء مثلا كبداية هحتاج معايا تفسير وليكن التفسير الميسر او ايسر التفسير هحتاج معايا ممكن مذكرة فغيرة خالص في كيفية قراءة القرآن تجويد يعني هحتاج معايا كتاب الاربعين النووية بشرحها لأي حد من العلماء او رياض الصالحين محقق بشرحه هحتاج معايا كتاب في العقيدة وليكن أي كتاب من الكتب اللي احنا سؤال وجواب العقيدة أي كتاب أحتاج معايا كتاب في الفقه وليكن الفقه الميسر او الوجيز في الفقه أو هحتاج معايا كتاب في السيرة وليكن تعيش بوكر الجزائر اللي بحبه قوي الحبيب او الرحيق المختوم. احتاج معايا كتاب في الإيمانيات. كتابين من بتاع محمد يعقوب على كتابين من العريفي على كتابين من القرني في المرحلة الأولى دي احتاجهم احتاج لي مثلا شوية متابعة لوقع المسلمين السؤال عن إخواننا المسلمين في سوريا إخواننا المسلمين في بورما الدعاء لهم الحرص عليهم ده كله أحتاجه في البداية الأولانية الكتب اللي أنا قلتها دي كأسماء كمثال والله ونبحث بالله أهم من النيش واللي في كله عشان الأخوة دا بتحرص على نيش يعني نيش دا شغلة الستة أنا مش عبئر نيش ولا حد لا انما الأهم من نيش المكتبة أهم من نيش المكتبة حضرتك وأنا أعرف بعض الأخوات أول ما تزوجت ما كانش في مكتبة راح تعمل نيش هو المكتبة لما ربنا وسع عمل المكتبة راح تحط بقى في المواعين ووراح تعمل ال المكتبة مكتبة فلازم عندي كنتي مكتبة هو مين اللي يحضر المكتبة العريس ولا العروسة مين اللي بيجي بالمكتبة العريس ولا العروسة لا العريس ولا العروس اللي بيجيب المكتبه صاحب القضيه اللي عنده القضيه هو اللي هيجيبها انما آآ آآ الله مستعد يعني لو هو مستحيل صاحب هتلاقي هي ما جابتش حاجه وهو حاجة ما جابش ومش في دماغهم الموضوع يقول لك ما احنا حاجة بنسأل إيه بس. فين وجبت اللي انت عامله فين مشك في العلم اللي انت بتتابع فيه وفين شرفك على العلم والتعلم فين اللي هتقوله لعيالك قدام لما تخلفهم ولا احنا بنخلف خلاص فعلى الاقل تبقى بدايه آه كويسه آه من باب الأمانة برضو في مجموعه للشيخ محمود المصري على بعضها ليه 16 مجلد دي عاملها للنشء المسلم وأظن في مجموعة للشيخ محمد يعقوب اسمها ابن الإسلام برضو على بعضها دي تعتبر مجموعة كبداية كويسة برضو يعني وإن كان فيها بعض الاشكاليات في بعض الحاجات كده بسيطة بس كبداية حلوة المجموعة بتاع الشيخ مصري تقريبا 16 مجلد بتاع الشيخ محمد يعقوب ما عرفش كم مجلد صراحة بس يعني فيها عقيدة وفيها ثقة وفيها مش عارف كذا يعني فيها لطيف وإن كان اللي أنا ذكرته يعني حب إلى قلب بس لو واحدة بس عايزة تروح هي تشتري حاجة على بعضها وتخلف خلاص ما فيش مشكلة اشتري على بعضها وربنا يساعلك تساعل على الله <تصفيق> كده إحنا خلصنا البداية كتابين كتابين ثلاثة الخمسة عشرة اللي هجيبهم معايا في الأول بس دي كبداية الخطة وانا ان شاء الله بإذن الله أكبر واتقدم وأكبر واتقدم وأكبر واتقدم وأزيد لحد ما يبقى عندي أمل كده يعني الواحد ربنا يرزقنا عليكم الصدق تخشي مكتبة من المكتبات اللي هي بورين وتلاتة دي وتقود تبص على الكتب كده وتقولي هو أنا ممكن يجي لي يوم أقرأ كل الكتب دي معقولها هعيش لما أقرأ كل المكتبة دي اللهم رزقنا اللهم رزقنا ودي من أفضل الأشياء التي يعني يتمناها الإنسان من الحياة انعيش في حياته عشان يتعلم ويزداد علما لانه العلم ملوش نهايه والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في القرآن وقال وقر ربي زدني علما ملوش سقف يعني وفكر كل ذي علم عليم بتخلص العلم ما بيخلصش حضرتك بيجي بعد منه واذاك اخدت اتعلمت خلاص يعرف ان هي خلصت مثلا كيجي خلصت ابتدائي انما العلم ما بيخلص لا العلم ما بيخلص انت بتخلص وتخش على اللي بعده بتخلص وتخش على اللي بعده بتخلص وتخش على اللي بعده فده بالنسبه للجزء الأولاني من الخطه العمليه الحياتية لي انا كمسلمة عايز اخش الجنة وعايز احصر ريضة الله عز وجل كان اول جزء من الخطة اللي هو الجزء العلمي علشان يجي الجزء الثاني من الخطة هو الجزء العملي والجزء العملي ده حدش يتصور انه هو بعيد عن حياتنا أو, او بعيد عن سكة طلبة العلم ابدا والله ما لم تعمل الأخت بالعلم اللي تعلمته، فلتعلم أن هذا العلم عليها ومال. لأنه العلم إما أن يكون خجّة عليك وإما أن يكون حجة لك. عملت بي بأخدج لك، ما عملتيش بي بأخدج عليك. لأنه أنا شوفت هذا بعيني، وأنا دايماً أقول الأخوات دي أنا كل ما واحد بتقولي قولي النصيحة، تاخذني في جنب، تاخدني على الملا، هي دي أفضل نصيحة. علّمي نفسك اللي تتعلمي تعملي بيها. تقولي حاجة تعملي بيها. انا بقولها بلغة العمية ولو لاحزها اسمع عن قيام لي القيمة ولو برقعتين ما تعودش نفسك ابدا ان انتي لما تسمع العلم تطبقيه وتعينيه في الدولاب لمين؟ للي ربنا سهله يعمله بقى وتتعلم العلم وتعيني في الدولاب لمين؟ للي ربنا سهله يعمله لا لا لا انتي اول واحدة مخاطبة بالعلم بهذا العمل تعلمي واعملي باللي تعلم فيه تعلمي ومن بركه العمل بالعلم أن من عمل بما علم أو رسه الله علما ما لم يعلم دي, بركة دي بركة. إذا عامل العبد بالعلم الذي تعلمه الله فده العطاء هو. ربنا بيعطيه يقوم ينتفع بالعطاء يعطيه ينتفع بالعطاء يعطيه, ينتفع بالعطاء. يعطيه ينتفع بالعطاء. يبقى أنا ما عبدو يؤطى ما لم ينتفع يوشك أن تزال عنه النعمة فلا يؤطى بعد ذلك وتلقى تقول لك اه أنا والله كنت بذاكر زمان وبقرأ في الكتب بس بقالي 15 سنة ما فتحتش ولا كتاب انت عارفة مشاغل الحياة ليه لماذا حرمت لماذا حرمت العطاء لأنها هي التي منعت نفسها من الخير بتربية نفسها على اللا عمل فأنا بقول للأخبات ايوه أو إتكوني ممن قال الله عزوجل فيهم إلينا لما تقولون ما لا تفعلون كبرم قت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هو إعتبى إنسان يقرأ في السيرة وفي الآخر يقفل ويقرأ الحديث ويقرأ القرآن صدق الله العظيم صدق رسول الله العظيم ثم يترك كتابه ويمل العلم زاجه لا إن لم يردعك القرآن ولم يردعك السن إن لم تلتزمي بالكتاب والسن إن لم تلتزمي بال لان انا مشهاني انا مرة جت لي واحده في المسجد لا انسى هذا الموقف جت واحدة وقفت قدامي بعد الدرس بعد ما خلصت الدرس الاخوات ايه اتجمعوا عليكي كده اللي عايزين يسالوا وشايفه فجت لي واحده فقلت لها سمحتي دكتوره عايزه اسال حضرتك سؤال تفضلي يا حبيبتي وهي جاية لي طبعا منظرها وهي جايه عليا واضح جدا لابسه استرتش وعليه بودي ضيق خالص وخنيه انا بسميها خنيه اللي هو القشارب اللي هو ايه رقبتها والسلسله باينين منها وبعدين جاي تسألني السؤال فأقولت أصدقائي حبيبتي أنا طبعا أنت عايزة تستوعب الجداد وعايزة تستوعب الناس البساطة وعايزة تحبيبهم في دين لقيتها بتقولي والله هذا السؤال لقيتها بتقولي هو النقاب فرد ولا مستحب أقول لها إيه أقول لها إيه يعني أنا لو سبت نفسي النفسي ههم أديها بنية أو أديها بوكس أو أحولها طرعا إن شاء بتكلم في ايه بتكلم في تقريفي انا حاولت اوصل لها رسالة بس بادب قلت لها خلينا من فرض ولا مستحب احنا مالنا من الموضوع ده خلينا الاول في حكم الاسترتش الاسترتش يجوز ولا لا يجوز الاسترتش ده حجاب ولا ما ينفعش حجاب خلينا في الباضي احنا مالنا من الكلام ده انا عايزه اوصل رسالة انه اسالي يا عمه لا تسألي للتنظير ما ينفعش الاخت تبقى كل حياتها عبارة عن ربنا يعافينا يا رب العالمين من الاخوات اللي كل حياتهم لقاشات لا شيء إلا لله عشان نغلس على بعضينا ها؟ عشان نحرج بعضينا في الاجتهادات الفتحية وهي في الاخر لا بتعمل باللي بتقوله ولا دي بتعمل اللي بتقوله هذا وبال هذا وبال فلازم احط الزهن الى جوار الخطة العلمية لازم خطة عملية انا هعمل ايه هعمل ايه اترف ازاي في العلم ده اول هذا رقم واحد تحصيل الواجبات وترك المحرمات دي ولا حاجة انا مش هقول لك اول حاجة اصلي ركعتين قيام اللي لا لا لا لا الاول حرر الخمس فروض انا باسال اسئله في المسجد هم بيقولوا لي انت مش عايشه في الواقع لا هو ده لو هو ده الواقع يبقى واقع ما يتعش اما لاي اخت على درجة عالية جدا من التدين ومش هقول بقى المظهر التديني بتاعها بعدين تيجي تسألني سؤال تقولي لي انا احيانا بتزنق فبطبق الخمس فروض على بعض خلينا نعم افهم يعني حضرتك طبق خمس فروض على بعض مسمعناهش في الدين اي حاجة اسمها تطبيق الخمس فروض على بعض ده واكثر حاجة سمعناها ان احنا بتطبق فرضين على بعض واسمه جمع جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تقديم او تأخير ايه, إيه الخمس على بعض ده ايه فقه الجريب ده تقول ما انا ببقى مش فاضي والله العيال لها بخني بخني الله المستعان انا مش محتاجة اقول لها انا مش هقول لها يا لها نقابل لا انما هقول لها يا مغي ان يكون هذا النقاب تحت علم وعمل يا بالتأكيد مش عارفة خطورة الفراقه الفكره ان هي سهله يعني ان هي ممكن تتعبى على بعضها او او تتجمع على بعضها م? و او عارفه وما بتعملش باللي عارفة. واللي والاثنين مصيبة لو جاهله مصيبة لان ما انت تعلم ولو عالمه بالامر ولا تعمل بيه تبقى مصيبه طب هنعمل لها ايه دي الله المستعان طبعا المصيبه الثانيه اصعب من المصيبه الاولى لانه الجهل المركب اصعب من الجهل البسيط الجهل البسيط ان الانسان مش عارف فبنعلم إنما المركب ده اللي هو جهالة على جهالة, جهالة على جهالة يعني يعلم ولا يريد أن يعمل بما بما يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم وإذا تناقش ظن أنه هو الأعلم وكان بقى في بعضها الله المستعان الله المستعان الخطضي ذاتية أنا بقوله عبد رضي ك هو ذاتية مش بشتغى أنا أعرف فوق دماغك ولا أنتي تعرف فوق دماغي لا أنتي اللي هتعملي نفس الجدولك زي ما كنت في العلمية كده انا اللي بتابع نفسي يعني بعض الأخوات لما كنت بقول لهم الحاجات دي بحضروا معي مثلا سنة سنتين ثلاثة أربعة ويخلصوا بكرة العروس بتحم لأنهم معظمهم من الجامعة اللي بيسافروا الكلام منهم من الجامعة خلصوا بكرة العروس بتحم وياوحو أنا أتصور وأسأل الله جل ان يكون الامر كذلك ان الواحد لما بترجع خلاص خططته في الدخة تمشي عليها لحد ما تموت خلاص أنا في النهاية خططي خلاص اللي هتفضل عيش على هذه القضية هتكمل بفضل الله جل وتستمر اللي هتنتكس وتنقص على عقيبها وتضيع نفسها هي الخسرانه هي الخسرانه وهتيجي يوم القيامه تتندم ولن ينفعها الندم أنا وانت كل واحدة مننا لو ضيعت انا لو ضيعت نفسي أنا اللي بقول أنا لو ضيعت نفسي قلت لكم وقفلت الكمبيوتر قلت صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين قلت الدرس ما شاء الله الدرس بتاعي جميل ما شاء الله الاخوات بيحبوني والله أنا ممتازة جدا جدا, جدا وروحت بقى اطمنتش والله لن ينفعني لا سنئكم ولا حبكم ولن ينفعني اي اي اي اي لو مثلا واحد من من الدعاء والعلماء لو شوه رأو لومه حب أو والله ما ينفعك أبدا والله ما ينفعك إلا ما صبغت الله فيه صبغت الله فيه أنت الحاجة يعني أبني يرزقنا من الصدق تعمل اللي بتقول ده الأصل أنت وأنا أنا اللي هقول ربنا يرزقني العمل وانتي لا تسمعي برضو ربنا يرزقك العمل وتخطي تحدي كده جواكي انا هعمل بالبوت اول حاجة هعمل بها هو اني انافتة في الصح الاول اصعب اضبط الامور الاساسيات قبل ما اخش في المكملات اخش على الاساسيات الاساسيات هي فعل الواجبات مفاجش اتناقش في, الـ في, الـ في, الـ في النقاب اللي هو على رأي مستحب ونسيب اللقاء الوحيدة اللي يجوز الوحيد العورة مغلظة اللي ده مش مبينة العورة اللي بتظهر قدام ال ال لما مبينة العورة التي لا تظهر إلا أمام الزواج عورة مغلظة يعني بتظهرش دا دا من قدام الرجال المحارم كمان يعني تقولي إيه بس تقولي إيه تناقش ايه الله المستعان ما يبقى ما يبقى واحدة بتناقشني مثلا في الصدقات وهي أصلا مش بتطلع دكاتها بتناقشك في, في في قيام الليل وهي مش مكملة الفريضة ده دا دا خلل دا في حاجة غلط في دراجي إلا بهرجة و وأوانطه أنا لا حاسم نفسي أخبري صلوات الخمس ايه انا عايز أقولك ان الصلوات الخمس هي اهم حاجة انت تعمليها في حياتك ايه لأن الصلوات الخمس هي أكثر عبادة متجببة متكررة شوفي أنا خان خمس بني إسلام على خمس الشهادة محتاجة تقولها كم مرة في العمر هي مرة واحدة ودومتو مش عايزينها منك تين تعال لوجب مت يعني كم مرة يتوجب على الانسان أن ينطق الشهادة ما طرحة بس يكبر بيت الاسلام ودومتو مع السلام كم مرة محتاجة الصوم هو شهر واحد في السنة 30 يوم 30 يوم ولو عندك عذر من مرض او سفر بيرجأ يرجع، وقد يرجع الى غير صيام كأن تكون هناك كفارة او طعام او ما كم مرة الانسان محتاج يحج في العمر هي حجة واحدة بس وعمر مش عايزين غيرهم قرر واحدة في العمر مش محتاجين غيرهم تان خلاص كده كم مرة بتطلع الزكاء هي مرة في السنة مرة واحدة بس في السنة ولو في فلوس لو ما فيش فلوس معلكي الزكاء عصلا انما كم مرة بتصلي؟ خمس مرات كل يوم ليس خمس مرات في الأسبوع أو خمس مرات في الشهر أو خمس مرات خمس مرات كل يوم ولذلك هي أهم ركن متكرر من الإنسان يعني أنا ب... كنت دايما نقول إن هي زي زي المونتور كده أو المونتور ده اللي هو عارفه لما تخش العناية القلب وتلاقي الإنسان نايم وفوق منه شاشة الشاشة دي بترسمي ضربات قلبه شكلها إيه تنفسه معدله إيه ضغطه شكله إيه ده بتعملي استimation للحالة بتاعت المريض يعني تقييم للحالة بتاعت المريض الصلاة دي اللي بتقيم الحالة الإيمانية بتاعت حضرتك بتقيم الحالة الإيمانية بتاعت حضرتك خمس صلوات بتوع حضرتك دول هم اللي بقيم الحالة الإيمانية بتاعت حضرتك اخبار صلاتك ايه الوقت اللي عمالة تطبق الصلاة الصلاة وتحط الصلاة الصلاة وووالضياع الصلاة وتتكاسل في الصلاة انا مش عارفة أكلمها ازاي وأقول لها ايه انت طالبة علم إزاي منفعش وسرعة فورا تحرير الخمس صلوات داحنا دا مش هنقول أداء داحنا دا هنقول إحسان الصلاوات عايزين بقى كمان مش بس ان احنا بنصلي لا عايزين نصلي حلو جميل عايزين صلاة ترفع الى الله عز وجل تكون انا عند الله ذخيرة عدة ممكن نبقى نتكلم بعد كده واقفة كده ازاي يصلي صح ممكن عشان انا عايز اقول الخطة سريعا مش مبلي نسرع قوي يعني بس يعني انا بقول مثال مثال بس هو تحرير الواجب انا عندي الصلاة واجب غض البصر، الحجاب، آه آه إن السمع والبصر فأذا كله كان عنه مسئول عدم سماع المحرم، ده تحرير المحرمات بقى كمان، عدم التلبس بالبصر المحرم والمتيس المحرم والكلام المحرم والسير بالخطوات المحرمة الحاجات اللي هي صح غلط، ها اللي, اللي هي الواجبات والمحرمات هي دي اللي عايزة حرامها الأول قبل ما تنقش في المستحبات والمكروهات. زي ما واحد سأل واحد من الأعمة قال دم البعوضي ناجس أم طاهر فقال له والله يعني سب قال له إنك مش, عشان مش عشان عبن الإنسان يسأل لا يسأل ما فيش مشكلة بس هو يعلم من حاله أنه رجل مستهين في دماء الناس قال والله يعني تستهينون بدماء الناس وكان واحد من الذين تمالقوا في قتل الفتاة قال تستهينون بدم الحسين ابن بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ستجيء فتسألني عن دم البعوضة يعني يا له من ورع باهت يا له من ورع باهت أن الإنسان يأتي بمثل هذه الشكلة ينقشك في الضحى وهو مضايع الفريضة تنقشك في الصدقة وهي ما بالزكيش في العبادة المستحبات ومنقشة المكرهات وهي متلبسة بالمحرمات بل وربما الكبائر انا بشرح في المسجد كتاب الكبائر مخصوص عشان كده ليه لانه في كتير من الناس بتتصور ان هي بالاقداميه بقيت متدينه خلاص انا بقى لي 20 سنه متدين خلاص بقيت متدين لا حضرتك كم من اناس 20 سنة تدين ومع ذلك مقيمين على كبائر بل مقيمين على شركيات جهلا ربما وأسأل الله جل أن أن أن يهدي الجهال ويعلمهم أو أحيانا إصرارا وأسأل الله جل أن يعرفنا من هذا الإصرار لأن صرت صرت الحد ذات زمب مصيبة يعني فأنا لازم في الخطة الإيمانية لازم أتابع نفسي كنت بقول إن الأخت لازم يبقى لها مستوى أساسي يعني أنا دا عندي دايما في المسجد عمل الخطة الإيمانية دي بين هذا المواسم بين هذا رمضان بين هذا العشر تجوز الحج وما مشابه نعمل خطة إيمانية كده عندي أنا بقسمها قسمني وفترة. وأنا جايبها من مقولة أظنها الأُمر بن الخطاب واحد من السلف يقول من كانت شرته إلى سنة وفترته إلى فريضة ذك مؤمن ذك ناجي يعني الشرة اللي هي سخنة قوي الإنسان يبقى سخنة قوي وعمده حماس وحاج يجي كل حاجة كل حاجة فلما يعزل ده ما يوصفش مرحلة الابتداع إنما هو أخره السنة. فكل ما يزود يزود من السنن ويزود يزود من السنن ويزود يزود السنن الفترة اللي هي بتحرط الفتور الهبطان اللي هو يحس انه عنده ملل بقى اوزا انا مش عايز جامل فاذا فترة لم ينزل عن الفريضة يبقى مثلا هضرب مثال بصلا هي لما تسخن قوي بتصلي الظحة 11 رقعة اه عفوا بتصلي القيام 11 رقعة بتصلي الظحة تم الرقعات بتصلي سنن الرواتب بتصلي رفل مطلق ها لكن مثلا ما ترحش جاي بقى مصليها صلاة الاول من رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان و... و... وصلاة نفل مطلق في اثناء الكراها لا لا لا لا, لا كده احنا هنعك بقى ما عشان انت مش سخونتي تقوم تسخني لحد اللي حيز الضلال ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... وسترته الى صريضة ما تبقى هطانة خالص خالص عند حالة الفطور الشديد لكن استحالة طيع الفروض الخامسة استحالة يبقى دي كويسة بفضل الله بتنطلق للاعلى ولا تخرج الى حيز البدع وتسفل للأدنى ولا تنزل الى حيز الهالكين المفرطين ده احنا بقى كلنا, كلنا نعلى قوي قوي الف رمضان بس نلتزم بالسنة نعلى قوي شوية شوية كده اللي هو جمادة الأخيرة وجمادة الأولى بيبقى الناس بتشحر خالص خالص, خالص كده بس بفضل لا, لا تطلق الفريضة لكن انا عايزه برضو يبقى لي خطة مع نفسي لحد انت هفضل لما أعلى بأعلى قوي لما أبص أنزل خالص القاع. لا أنا عايزة يبقى عندي قصة من الثوابت حتى في فترة الفتور ما سيبوش شوف الحديث بتعليبنا بيطالب لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو فاطمة والسيدة فاطمة كانت يا رسول الله أنا عايزة خادم كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو فاطمة في الحافه ونبي صلى الله دخل معهم في الحافه بدأ يعلمهم اللي هي الأذكر بتاعت ايه سبحان الله والحمد لله والله أكبر خير من خادم. الراوي لما بيسأل الإمام علي قالوا وما تركتها قال وما تركتها بعد أن علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فقال ولا ليلة صفين والجمل قال ولا ليلة صفين والجمل مش شايفة الصوت ضجمني مش من عندي الصراحة ولا ليلة صفين والجمل في حاجة اسمها سوابد خلاص انتاد انتاد السواد دقت سوابد خلاص القصة دي فأنا نفسي سوادي تحله بدل ما سوادي الخمس فروض ها دي ثوبتي. ها؟ سوابتي انا بتكلم دلوقتي على مرحله ايه؟ مرحله الفطور اللي هي زينا دلوقتي كده لسه في مرحله الفطور عايزه سوابتي تعلى ها؟ تعلى. يعني بدل ما انا لما بهبط بنزل للخمس صلوات لا انا عايزه مهما اهبط ما بسيبش ولو ثلاثه قيام دول دول زي اسني زي العيشه كده ما بتسابوش عندي ما بسيبش ركعتين الضحى دول دول خلاص انتهوا ما بنساهمش اصلا ما بتناسوا بقى خلاص من دماغي ثبتوا ما بسيبش صيام تلات أيام في الشهر دول دول ألف بيه كده عندي يبقى كل ما الإنسان يبقى ذكي يعالي مستوى فترته الفطور بتاعه ما ينزلش في تحت قوي يبقى عند خط التماس مع الفرائض يعلى يعلى يعلى أنا فتبرن أن بأهم تحدي لي أنا أنا شخصيا في حياتي إزاي أعلي مستوى ما أنزل إليه في وقت الفطور أخلي فطوري ما ينزلش الفرضا لأ يبقى عالي في شوية مستحبات سبة كته معاك اللهم يرزقنا وإياكم عاده من عباده يبقى لك عادة. يع... عبادتك انت متعود عليها خلاص خلاص ما, ما تقدرش تفضل الات بتطلع بس ده لا يمنع ان يبقى لك حلم بالشره الشراق الحاله قوي قوي انا معلش انا دخلت الكلام في بعضه لاني بتكلم من دماغي ف... ربنا يرزقنا اياكم الصدق انك نفسك مره تصلي بالقران كله في ليله زي ما عثمان عملها تقيم الليل من العشاء إلى الفجر مرة زي ما كان بعض السلف يعملها بيصلي الفجر بوضوء العتمة إني أصوم شهرين ثلاثة شهر واصل الصيام سنة كاملة أصوم يوما وأبطر يوما إني أتصدق بنصف مالي كيف عملها مرة أعمل إني أدعو للامه بصدق حتى استشعر حلاوه الدعاء ان اذكر حتى تلامس جمال وصدق وشعور المهيه قلبي ان اقرا القران لحتى ما احس اني كاني اسمعه من النبي شرفه نماذج بقى فوق اني اعمل عمرة لا ادعوا لعبادة فيها حتى زي ما كان عليه يقول كنا نجالس اقواما يصلي الواحد منهم حتى ينكسر صوبه يصلي لحد ما انه خلاص حيوكم علي من طول الصلاة ليه نشف من طول قراءة القرآن طموحات حلوة نفسي فيها انا عايز اعمل في كراستي كده ففحة اسمها الطموح الشره وصفح اسمها السوابت الفتور اللي مش هقل عنها وابتدي اعمل ازاي اعمل كده انا قلتلك هاتك كراسة وابتدي يلا اكتب اسمك على كراسك وقولي كراسة التقييم الذاتي واسمها نصين انا بقولك والله الله مرضوك نصدق من كراستي انا بقولك من نتي اسمها نصين نص الخطة العملية نص الخطة العلمية الخطة العملية يبقى لي سوابت كل مرة احط خطة لتثبيت حاجة كل سنتين اصل خدي بالك التثبيت ده مش سهل ابدا الشره دي ممكن تعمليها وخلصت انما التثبيت اصعب حاجه اصعب حاجة انك عشان تثبتي حاجه ليه لا خدي بالك انت ممكن مثلا انك انت تثبتي الوتر وتفضلي مثبتات ثلاثة اشهر أربعة اشهر ست اشهر تيجي بعد ال 6 اشهر هبطي اسبوعين يا الست ال بخيابة اشهر بخيابه الاسبوعين ما هو كده ما بقاش انت اثقابت عادتك اوه الحي نفسك بسرعة الحي نفسك بسرعة ولزأي فيها وثبتيها وما تقطعيش نفسك منها عشان تبقى عادة من عبادة لانه من فضائل العادة من العبادة انه يجري عليك اجعها ان منعت منها بعذر يبقى الواحد مريض ويكتب له قيامه نائم معذور ويكتب له قيامه يا شبه شبه شفي حلوة العادة فالجديرك عادة من عبادة عدم من عدم الصيام، عدم القيام، عدم البر، عدم من إحسان عدم من عدم من تعليم عدم تعليم تعلم أي حاجة ابتدي بالشر هي أصعب الأصعب في الفترة اللي هو إقامة عاد بس لازم برضو يبقى عندك طموح لشرات إيه رأيكم ندي واجب؟ أنا دايما في الدورسات دي واجب إيه رأيكم ندي واجب وعلشان و... يبقى في مصدقية اللي إحنا بنقوله أنا هقولك أوه يعني شقفني ليش من احسن الواجبات اللي انا بحب ابتدي بها مع الاخوات تحسين الفريضة لكم موافقات وعشان ابقى واقعية اقول نقي فريضة واحدة بس واعتبريها تحدي وعشان واقعية اكتر اقولك نقي الفريضة اللي بعيدة عن الدوشة والضوضاء وكون جوزك بعيدة عن دماغك وعيالك. يعني الله المستعان مش متابعينك قوي علشان تبقى دي فريضة نقاوة بقى مش هقولك بقى المعنى بتاعت اللي أنا بتأثر بيه لي جدا ليزيهم أحسن الذي كانوا يعملون إنه أن الإنسان قد ده, ده, ده من كلام الشيخ السعدي في التفسير وأكثر من, من إمام ذكرها أنه قد يكون محاسبة الله للعبد ليس على عمله كله بما عمله إنما على أحسن صورة العمل يعني ممكن ربني على الظهر اللي بصليته العمري مش كل ظهر وطبيعته لا ده أحسن ظهر صليته فأنا أفلي مرة أقول أنا عايز أجيب الظهر الحلو أفلي مرة العشاء وأقول أنا نفسي أجيب العشاء الحلوة نفسي أجيب العشاء اللي أتمنى إن ربنا يحسبني بها أصومي ونقول اليوم ده بقى هو اللي أعمله أحسن الذي كانوا يعملون يبقى ده اليوم اللي أتحسب بيه اللي تبقى كل نماذج الأيام تقس عليه شوف يا رحمة الله وعطاءه ومع ذلك تجد الواحد منا غير حريص على هذا غير حريص على انه يجيب فرد واحد بالسحل فرد جميل والله وانا احلف بالله والله صادقة والله ستجدي من المتعة والنعيم في عبادة الله أضعاف ما يستمتع عن آل الشهوات بشهواتهم دا مش كلامي ابراهيم من كان يقول نحن في نعمة لو يعلمها أبناء الملوك والملوك لجلدون عليها بالسيوف لو يعرفوا حلاوة صلاة الركعتين اللي انت فيهم مطرح بين يدي عز وجل أنا أقول لك مثال وأنا وثقى أنه كلكم عشتوه فكر مرة مرة من المرات لما صليت قيام الليل بتاع رمضان قيام رمضان في مسجد من المساجد الجميلة ورا إمام مجيد في القراءة وصلى بآيات جميلة وفضل من كتر حلاوه التلاوة لما قال الله أكبر عشان يركع كان هيغم عليك من الصدمة ليه ليه كان نفسي تخلص الجزء كله التلاوة جميلة التلاوة حلوة التلاوة روعة الله يكرمك خليك نفسي خلص طول في السجود استمتعتي عدت تدعي عدت تدعي عدت تدعي عدت تدعي أول ما أول الله أكبر كذا قلبك أنيان خلع كني فسيط طول كمان ما شيء حلاوة دي هذا واسقانك حسنتي كلنا فاضي لح سنها مرة مرتين ثلاثة وأحيانا في ناس ربنا بيفتح لهم أكثر كمان و اوعي تقولي ما حسيتيش لو ما حسيتيش لازم تحسي انا فيك الله تحسيها اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا اللهم افتح لنا ولاحبابنا ولبناتنا ولابنائنا والمسلمين اجمعين انك تخلص بالله عز وجل ما ينفعش اخرج من الدنيا من غير ما الحاجات دي ما ينفعش يسمع عن العابدين واستمتاعهم بالعباده ونطلع ابيض يا ورد ليه يعني وانا اقل منهم في ايه ربنا اداهم عينين وانا عورة حله ما انا ليا انا كمان ادهم لسان وانا خرصة من ليه لسانة كمان وليه يد وليه جوارح وليه اعضاء بل والله والله والله نحن تهيئ لنا الظروف اضعاف ما كانت تهيئ لهم يعني انت لما تسمع قصة اسماء اسماء بنت أبي بكر ويتحكي كيف كانت تعد طعام فرس الزبير من العوام طعام الفرس مش الزبير وعياله لا لا الفرس نفسه وتروح تجيب النهوة وتشيله وتروحه وتطحانه وترميه لل للفرس عشان ياكله تقولي سبحان الله بكيت يا قلب امه بتفضل تصلي قيام لي امتى ده الواحد مننا لو دق الهون خمس لو لو كبه بايظه واضطريتي تعصري على ايدك تفضلي تقول له اه اه تعبت النهارده لو الغساله الاوتوماتيك باظت والله إطلعت وانت لا قدر الله غسلت خمس على اربع خمس جلالي على إيديك ظهري أنا عايز أدهن مش عارف إيه واخد حقني مش عارف إيه يعني في مترفين ينبغي أن نشكر على هذا الترف باستخدام هذه النعم التي وفرت جزءا من أوقاتنا في طاعة العزوجل آه في طاعة العزوجل اللهم ارزقنا الله وإياكم يبقى انا عندي خطه تعبوديه والخطة التعبوديه دي زي الخطه العلميه كده كل شويه اتابعها محتاجة اقفاط من طاعه يبقى لي ذكرى حلوه عارفه زي العريس والعروسه بفضلوا عايشين طول عمرهم على ذكرات شهر العسل ها واحيانا يتجدد عليه شاء الله كده كل سنتين في خمس ايام عسل كده يفتكروا الحلوة تاني والحب والفسح والاكل والانبساط والجمال ويبدأ فكرة لما كنا وفكرة لما كنا بيجيشوا على هذه الذكرات ايو انا عايزة يبقى كمان يبقى لعني كده ليلى كده فيها قيم ليلى احد اقول فكرة لما قيمت ليلى اقولي لنفسي امشي اقولي الحد عشان اخلاص فكرة لما كنا بنقيم الليل فكرة ليلى فكرة اللي كنا فيها با بصورة ال عمران فكرة لما قرأنا الآيات اللي في الآخر فكرة لما جسمك اتنفض من قصر اللي بكاء فكرة الذكريات الحلوة دي الله يا رب ردني تاني نعيش على الذكرة آه ويبقى نفسك ترجعيها وتبقى جواكي ذكريات حلوة كده من الطاع والإيمان والإخلاص والإخبات والأنث والتبتل والإنكفاع والله من لم يدرك حلاوة الانس بالله في الدنيا فبعيد أن يدركها بعد ذلك كيف تتمنى أن تانس به في الجنة ولم تانس به في الدنيا ازاي يعني؟ هي أونطة هي لعبة نحتاج إلى أقصد منطع. ها فيبقى عندي خطة خطة أول حاجة حرر الواجبات وترك المحرمات ثم يلا بقى أزود في المستحبات وكل مرة أزود أزود أزود بطريقة إن ليه شرط وفرشوطين كده زي ما بيقولوا حق طلعات كده طلعات يلا النهاردة نقرأ عشرة فزاء يلا النهاردة نصلي 11 الرقعة وليه حاجات من جنس الفتور بقى اللي أنا مثبتها أنا عمري ما بقى عن ما بسيبش الوتر أبدا ولو رقعة ما بسيبش أبدا من حياتي أبدا أبدا ما إلش عنه أبدا يبقى موجود ده ومجود ده ثم تعبيد المباحات دي اخر حاجه لان دي سكه الناس اللي عليله قوي انه ياكل بنيه يلبس بنيه يعمل عمل بيته بنيه يعمل عمله الذي يقتات منه بنيه وزي ما كان معاذ يقول اني لا أحتسب نومتي كما احتسب قومتي الواحد من دول بيبقى انسان غريب جدا يعني تقريبا ما فيش حاجة بتوطلع من برة صاحبت حسناته ما شاء الله الله أكبر يعني كل حاجة في صاحبت حسناته يا أختي إيه ذا ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ده حتى لو عطس في صاحبت حسناته عشان عارف أذكر ما بعدها مستشعر من ناتها شاكر عليها إذا الله أكبر بسم الله ما شاء الله لقوتي جبر الله أكبر ما أنا بقولي سكت السكت التنظيم والعلم والعمل سكت راضحة لا يدخلها المرء إلا وهو يخرج كسب يقينا وأنا ما والله أبشرك دنيا وأخرى للبدر أخوات تبقى أنا عاوز على الدنيا وتدري لا لا ما ليش كذا أنا كذا هستاش يخبأ وكذا ما ليش كذا كذا أنا أحب الشيكة وأحب الأناقة وأحب الأكل الحلو واللبس الحلو وحتى الحلوة لا لا لا تفضلي حضرتك بفضل الله عز وجل لو سلكتي في هذا السلك وانتظمتي في هذا الطريق والله لا تضيع الدنيا ولا تضيع الأخرى بل تكسب لثنين جميعا فضل الله جل تكسب لثنين جميعا تكسب الجنة وتكسب الدنيا تكسبي تكسبي نفسك وولدك وزوجك وربنا نبيك وربنا ربك جل وعلا أسال الله جل أن يجعلني وإياكم ممن يعمل بما يقول الله مجعنا جميعا ممن يعمل بما يقول أنا حاولت أقول الخطة بشيء من الاختصار طبعا الخطة التعبودية هيبقى فيها تصانيف اكتر وتوضيح اكتر يمكن تقابلنا بقى في اي موسم من المواسم الطاعة بقى نفرنط فيها اكتر عشان بس الوقت عشان عايزين نبتدي على بركة الله تعالى من المرة القادمة لانه طبعا كده احنا خلصنا من المرة القادمة انا عارفة ان انا كرودت في, في, في الجزء التعبودي بس عشان يعني حبيت ان احنا نبتدي بقى لان مش عايزة يعني اطيل عليكم في المقدمة اكتر من ذلك فان شاء الله المرة الجاية هنبتدي بإذن الله بسلامة كده ان احنا نجيب معانا الكتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العديد والسنة وطهارة سواء الكتاب نفسه أو انتي منزليه على محمولك منزليه منزل على كمبيوترك لو الأخوات عرفوا ينزلوه وإحنا نقرأ منه تبقى كانوا كانوا كنت لما بشرح قبل كده يعني بعض المواقع كانوا بينزلوا الكتاب وبنشرح منه قدامنا بحيث ان هو يبقى قدامنا كده مفيش ما مانع برده نقرأ منه كلنا مش عندكم الخاصيري خلاص أنا هقرا من الكتاب هو يبقى قدامكم بحيث ان احنا باذن الله تعالى نبقى متابعين مع بعضنا ومتواصلين مع بعضنا نـ نـ نـ نشرح ونفهم بإذن الله تعالى، وتبقى البداية الحقيقية في الكتاب من المرة القادمة بإذن الله تعالى. الواجب المرة دي قلنا هنأخذ الواجب المرة دي يبقى حاجة كده ضخم شوية، ها؟ كأنواع من أنواع الشرطة هو قيام الليل 11 رقة. أنا مش هحدد كمية القرآن، أنا ما أحدد عبء الرقعة. حداشر رقة. والله تقرأي في الرقعة ايتين، تقرأي في الرقعة خمسة، تقرأي في الرقعة عشرة، أنتي وجد عنك بقى. بس خلينا نثبت 11 رقة. المرة ديه سألكو. عملت الواجب ولا لا ان شاء الله بإذن الله يكون كذلك وتحسين فريضة واحدة اه انا نسيت اقول ذلك وتحسين فريضة واحدة انت اللي هتنقيها انت اللي هتنقيها علشان اساعدك على انك تحسنيها حلو كده حلوينهم ربنا ينفعنا وياكم ويرزقنا وياكم الصدق والاخلاص خمس دقايق بس للأسئلة عشان بس ما اطولش لو اخت عندها السؤال سواء يتعلق بمقيل وافضل انه اللي يتعلق بمقيل يكون اولي هو اللي مقدم يعني وبعدين لو في أسئلة برة الموضوع برضو نديها إن شاء الله لا نستطيع سبحانك اللهم الحمد لله الشهادة لا إنت استغفر خبئت الله خير ولا تنسوني من صالح دعكوا بيني زوقني والاخلاص الصدق والإخلاص وزوقني جميعا خصت الخاتمة ويقبضنا على من يحب ويرضى ويستعملنا فيه ما يحب ويرضى عايزه حضرتك تتكلمين عن شغل المرأة وخاصة الطبيبات أنا يعني <تصفيق> الله المستعان طيب ماشي نبقى نتكلم يعني بس موضوع شرحوه ده طول خلينا بلقى ثلاث صغير الأول لو اخت عندك فريضة يمين ولا تستطيع غير الصيام هل تصوم الثلاث ايام واربع لا لا يشترط ان يوم ممكن متفرقين ممكن متفرقين قيام اللي 11 رقعة تحسين فريضة واحدة فقط حصلت ظروفك خلينا نقول ان القيام النهاردة وتحسين الفريضة طول الأسبوع طول الأسبوع هتلاقي فريدة كل يوم تحدثني معلش هو سؤال حاج الموضوع حاج خارج الموضوع هل إفرازات المرأة العادية, العادية تنقض الوضوء أنا شرحت الدورة دي عندكم هنا فالمفروض اللي حضروا هم اللي هيداوه بس انا ممكن اقوله بقى او خلاص انه قلنا الافرازات التي ليس لها تعلق بالشهوة لا تنقض الوضوء اللي احنا بنسميها العلماء بيسموها مش احنا مش أنا يعني العلماء بيسموها رطوبة مهبل للمرأة اللي هي رطوبة العادية وانا شرحت بالتفصيل في الدورة يعني او بشيء من التفصيل مش بالتفصيل او يعني بس بشيء من التفصيل <تصفيق> انه هي لا تنقض الوضوء لأنه هي ليست من السبيلين وليس للمرأة عليها تحكم والأدلة الشرعية تثبت الوضوء من ما يخرج من السبيلين اللي هو البول أو ما ينزل بسبب الشهو والمرأة والمرأة إنسان في الأصل أيضا طيب انت حضرت يوم ربنا يبارك طيب بنا يكرمك ويبركلك يا رب العين العجيب أنه أحيانا والله هذه حقيقة يعني أنا بدي بس في تيفل. و بدي في النت ما بشوف الناس ناس بس والله بعد مرة واتنين ثلاثة أحس إن أنا حبتهم يعني أحس إن صار في بيننا مشاعر يعني ما واجد فعلًا بس الله جل يرزقنا صدق المحبة وإن يجعلنا ممن يجتمع على طاعته ويجتمعوا عليه وتفرقوا عليه القوامين ماذا أفعل لو حلفت كثير زي مثلا والله مش مشاكل والله ومكفرت شر من الأيمان اللغو ما فيش فيها كفر والله لا أفعل والله لا أفعل والله إذا والله لا لا لا في لسان الناس والله ما أنا جاية والله ما أنا راحة والله ما والله ما دي ما فيش فيها كفر إنما الكفر في من عقد عليه القلب يعني أنا بقول والله في من أنا أنا, أن أنا بحلف وعقد قلبي أن أنا بحلف أني مش هاكل. دي لو كلت فيها كفر إنما كل أيمان اللاغم ما عند الخروج وجاء ما صلاة ولا يوجد نسج في مكان صلاةين فانا على ياسني في ذلك وانا مصليها بالترتيب املا ام, أم بق وقت اخر صلا لا ده سؤال طويل بق ويرتبط و... اقول هول المرة دي بالتفاصيل عشان اخد راحتي في الكلام اولا انا مش مقتنع انه مفيش فيش حاجة اسمها ما فيش مكان اصلي فيه لي اي جنب في الحيطه اي جنب في زاوية اي جنب حيطه قدوت واشيل معي هذا جدار صغيره ما فيش الجدار على البلاط ايه المشكلة كل جدار طاهر بس ما بعيش الفرض علي يعني في الغيط رحت مصلية على الخضرة في الحديقة أنا بصلي في الحديقة على على على الحشيش اللي في الأرض إيه مشكلة ما طال إيه مشكلة الله أكبر نما أبيع صلاة زيات فما ينفعش أبيع صلاتي دي لا يعني شوية أنا حتى منه إنما لو تعذر الأمر تبى تعمل إيه لو تعذر الأمر لو تعذر الأمر يبقى أجمع أنا عندي رخص شرعية في الجمع أجمع الظهر مع العصر اجمع المغرب مع الاشاء. تقديم او تأخير بحسب الحاجة بحسب الحاجه اللي انا يعني ما هو يجمع الظهر مع العصر يا اما جمع تقديم يا اما جمع تأخير حسب حسب ظروفه بقى او جمع المغرب مع العشاء جمع تقديم او جمع تأخير وان شاء الله في الحلقه لو اتقبلنا بقى نبقى نقول الحاجات دي برضه ان شاء الله بإذن الله احب كل حد فيني فيه. هل من حق القاضي استرجاع الشركة والهدايا ان دون سبب وبرر الامر بأنه محسود هي دي فيها إشكالية شوية لكن هو عشان بعمينة يعني الأصل من الهدايا الغير مستهلكة بترد الأصل يعني وإن كان بعض العلماء قالوا أنه هو يعني يجبرها يعني إذا كثرها يعني هو اللي ترك يجبرها بشيء ما بس يعني أصل الخطوبة يعني مجرد وعد بالزواج الزواج فالمفروض لا, يعني لا ينبني عليه تبعات والله أعلم حبك لا حسني فيه ما ما منع عليا صيام بدعوى ان الصيام الواجب هو رمضان اما تجيني سنه اما ثاني سنه من, من ارف علي يفعل لكي يحكم بصحتي منعتني من ذلك ابويا منعني من صيام ولا صوم صراحه انا مش سامعه الكلام قوي لانه بتل انا فاهمه ان انت حد بيقولك لك ما تصوميش النوافل طيب اللي ممنوع من النوافل الصيام في نوافل ثانيه كتير يعني كان ابو مسعود يقول انا لا اكسر من الصيام لانه يقعدني عن القرآن لانه كان ضعيف فكان يقول اذا صمت ما اقدرش القرآن فأنا فانا ما بصومش عشان اقدر اقرا القرآن خلاص عندك بدائل بفضل الله عز وجل يعني ما تخليش الشيطان يحصرك في الحاجه ان انت ممنوعه من اقول اصلي أصل نافع انت مش, مش طيب ما في بدائل انا بعرف عملها ما تجنقنيش فضل الله عز وجل سبل الوصول الله عز والسنن كثير على كثير خارج الموضوع لي صديقة تحب زميلا لها وتحدث ولا سبعاً أقنعاً تبتعداً فماذا أفعلها هذا يؤثر سلبا على حياتها بالكلين الله سجل قال ليس عليك هداء من خذ بالك يعني يعني افترض ان انا لازم اغيرها هذا ليس الامر لا لي ولا لكي انما انتي بزولها النصح مرة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين بس انا صراحة لو انت بنت لك لا تصح لأن المرء على ديني خليه فلينظر أحدكم من يخالف. دي تبقى زميلة بس ازاي اخبارك ما علش ايه والنصيحة وكلام من بي انما تبقى صحبتي انتيني يعني لا ما ترضارش هذه لا تصلح لان تكون صديقة لي لانه هي هي تحسب على اني صديقة لي وانا على دينها فانا لا اقبل هذا انا بعمل وعندي ولاد ومش عارف اوازن بين الوجبات اللي عليها وطاعة اعمل ايه كل الأسكار بتاع اللي إحنا قلناها دلعة بتاعت الأسكار قبل النوم اللي نبي علمه للسيد فاطمة وساعيني بالله عز وجل ونسدد ونقارب يعني نسدد ونقارب يعني ننزل شيء من الجهد هنا وشيء من الجهد هنا والله يتولى الإتمام كده أعمل فيهم إيه كلهم أنا كان قصدي كده أعمل فيهم إيه كلهم أنا مش عارف أرجع اللي فزقها أنا مش خد بالك أنا مش سريعة قوية من تملك تسي جد بتاعة الدورة الدورة يعلمونا يعاد عشان محتاجينها عشان في مسائله انا ما اعرفش ما اعرفش اي حاجة بقى عن الـ الـ الحاجات انا عن نفسي معي تسجيلات انا اللي بقولها في المساجد انما الحاجات بتاعه النت دي انا ما اعرفش عنها اي حاجة هم بتوع الحاجات هم اللي عارفين اه صح كده انا صليت في المطار كده اهو ما قالوليش ما مش فيش حته قلت لهم السلام عليكم فردين الله اكبر مصليين جماعة كمان واخويا قدام واحنا وراه والله هو اكبر بنصلي في المعامله ان طلع الفرض ولا ايه الصلاه انا ما عندي مهمة هدور ادور انت عارف اقول لك الحاجه ام الاختراع فالإنسان لما تريد شيئا عنده مهم بيدور لها على الحل ما عرفش بيعيده ولا لا مسألة بتتدعك دي ما, ما عرفش في الحاجات دي السرعة فإذا كنت أكون بتاعها معينة وأحاول أن أثبت عليها لكن لا أشعر بها ماذا أفعل ومتى أتدرج فيها وأزيل عليها هو أولا لا تقلي عنها لكن أنا بأقولك أنه هذه طبيعة القلب يعني يتقلب فتجد إن أنت أحيانا لا يشعر بالطاع أحيانا لا يشعر المهم أنت تثبتها أحياناً الزيادة هي من وسائل الإحساس القلب، لأنها بتمثل نوع من أنواع التغيير وقطع ال اللي هي المطناز اللي هي الاعتيادية صور الاعتيادية من أداء العبادة، فأنا وعي أدخليه عبادات مغيرة كمان التفكير بالفضائل بتاعة الأعمال بتحفز الإنسان على العمل بهمه وترجع عليه الروح تاني. طب كويس اهو في ميعاد اهو ثابت يعني انا ممكن عنه في المسجد اللي حابب يسمع الدرس يبقى ثابت إنه يعاد الدرس يوم الثلاثاء بعد المغرب خلاص انا في المسجد ان احنا بنقوله على الهوى. مش عارف اسمه على الهوى ولا اسمه مباشر مش عارف اسمه ما بقى. يعني بنقوله مباشرة يوم الحد, الحد بعد المغرب ويعد يوم الثلاثاء بعد المغرب خلاص كده خلاص هل انهم بيعدوه؟ قد يعني انهم بيعدوه؟ الايمان كنت عقد عليها النية ومش فكرة عددها لا ابني على الاقرب لليقين يعني انا بالوايم كده لازم احاول مثلا اقول ايه هم مثلا انا فكرة انهم حوالي عشر ايمان خليهم حد عشر وطلع كفار فدم كنت عقدة عقدة نية اللعاء اكديمية لازم فيه كفار بدل ما تسومي بقى نوافل بدل ما تطلعي صدقات طلعي كفارات يميني كلها اطعمات لحد ما مش هبقى مش مستيقنة بس هبني على الاقرب لليقين ممكن واجب لمن لا تصلي فكرة جميلة والله طيب يبقى البديل مثلا نقول ذكر مثلا ممكن عدد من الاذكار بما يتناسب مع الحداشة الرقعة على النبي صلى الله عليه وسلم او استغفار او او, أو اي ذكر لله عز وجل مما تجدي في قلبك بما يتناسب مع مدة الحداشة الركعة شوفي واحدة بتصلي الحداشة الركعة في قد ايه وانت عادي اقدوم كده تذكوري عز وجل ام مش عارف اسكندرية ابقى جيلك انا انا بقى اسكندرية عناية ابقى جيلك معي والله مستعي غير اغير مناسب لو نعدله خاصة انه عادة ماشي ان انتوا عايزين قولوا بس عشان اعرف الناس طبعا انا متحبش القرارات السريعة انا افضل ان انتوا تعودوا بع بعضيكوا كادارة كده وتقولولي المعاد والمرة جاي هاعلن عنه مش هاعلن المرة دي بقى عشان بس ما نعودش ايه ما نعودش نغير الكلام للناس وكده يبقى مش هقولها يتعاد انت الا لما انتوا تثبتوا المعاد يعني انتوا كادارة تثبتوا المعاد وتقولولي يتعادس خلاص باخر كلام الاربعاء الساعة خمسة ونصف اخر كلام انا ما عنديش خلاص مشكور لا انا يعني هل الفكرة انو الـ الـ مش دي غرفة برضو بيبقى فيها دروس او كده ولا بتبقى فاضية ولا اي لا فارغة خلاص ماشي خلاص كويس انا عفى انه دروس النساء بس بقى اللي انا فهمتو يعني عشان كده لا كلمة سر أو حاجة زي كده. اه فيعني نقول للأخوات يبقوا يدخلوا يوم الأربعاء الساعة خمسة ونص يحضروا الإحدى. وإن كنت أنا شخصين مش من هواة الإعادة عشان تبقى تعرف يعني أنا عندي في الدرس ب... بس يلا ما علّ الله عز وجل ييسر. لأنه الأحيان الإعادة بتخلّي الأخوات تنصرف عن الحضور الأصلي وأنا بحس إنه الحضور الأصلي بيبقى هو الأنفع. يعني الإنسان بيبقى يعني عايش الحدث. خلاص. طيب في أسئلة تانية؟ اه خلاص تمام مفيش مشكله مفيش مشكلة لا لا مفيش مشكلة مفيش مشكله ان شاء الله مفيش مشكلة عيدوه خلاص مفيش مشكلة ان شاء الله طيب في اسئله ثانيه ولا احنا كده خلاص اتمينا تاني كده اتمينا ما في اسئله كله الكلام يتعلق بالإعادة و... وما شابه طيب جزاكم الله خيرا إن شاء الله في المرات القادمة نتدي في الكتاب بإذن الله تعالى سبحانك اللهم أنا برضو بس في الأخير دائما أقول لو في أي خطأ أو لو في أي زلل أنا أقبل ونصح فيه وصدر وراح بفضل الله عز وجل ولو في أي زلل أنا اعتذر عنه بين يدي الله عز وجل واسأل الله جل أن يغفر لي ولو في إصابة يبقى من فضل الله عز وجل عليا بني يرزقني وإياكم الهدى والسداد وجعل الله صاحب حسناتنا يرزقنا الإخلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الخيرا السلام عليكم ورحمة الله